الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ملدا هو يبشر المؤمنين لينذر بأسا شديدا ملدا هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبداً ويُنذر الذين قالوا تَخذَ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً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 يقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيبة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُرْبَى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ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 فَلِيَكْفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ ثُرَادِقَهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسْهَ شَرَابٌ وَثَأَتٌ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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَةٌ كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْأٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا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 قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إرضعت إلى ربي ولا إردت إلى ربي لأجد نخيرا منها قال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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ورأى المجربون أن رفضن أنهم واقعوها، فظنن أنهم واقعوها، ولم يجدوا عنها مصرف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 بل لهم موعد لين يجدوا من دونه مؤيلا، وتلك القراء أهلناهم لما ظلموا أهلناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.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 فَلَمَّا جَاءَ ذَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْباً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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله.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 فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو أن يضيفوهما استطعما أهلها فأبو أن يضيفهما فوجد فيها جدا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجره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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقرب رحما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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ لالكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزءا